الجوح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرق والانيب ناسي تحرقني شواقي وسودة الليالي تناديك غالي على قلب شقى فيك غالي ماتت حروفي منك لو موتها فيك بين الشفا يبصمت وحرقت حالي طول طول طول طيبك يا نظر عين مالي الجرح زادوا وصاروا فوق احتمالي تتعلم só de li قلب لعنا بين يديك كنا الفضى من دون شوفاتك خالي وزراء املها الشوق في نفس تعطيك نفس الوفايك فيني يلي جراني ارجع ارجع ويا بك انظر عين الجرح زاد وصار مالي تتغير الفرق <تصفيق> ولا مين ناسي جحله تحني بالغياب وتغليك مثل القمر قدر كان الناس عليه كل مثل القمر قدر كان